اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن الى ربك الرجعى أرأيت الذي أبدا إذا صلّى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهل نسفا بالناصية نصية كاذبة خاطئة فليدع الهدية فندع جاء <تصفيق> وقت